أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون <سؤال> والقلم <مم> <قم> وما يشطرون من <laughs> نور فستنتون يوصروا ويوصرون بأي أعدوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تقع كل حلاف مهين أماز مشاق فقاف عليها طائف من ربك فتنادى المصبحين أن اغدوا على حركم إن كنتم صارمين فانطلقون <محرون> قُل لئن سقطهم ألم أقل لكم لولئن كنتم تصبرن لدخلن أولوا الفضل call. Oh. في ناء دورب بهم جناتنائم افمن جاءو المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تفكرون A'm lakum kithaabu fi'n tegwrsod? Inna lakum fi'n ma thakir? Well, who? طَيُّون قَوْشِيَأنْ أَنْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ بِاللَّهِ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَنَ إِلَى الْجُودِ وَهُمْ أذني وم كلّب ب الحد سنت يَا رَبِّ إِنَّكَ وَلِيٌّ لِي antum يقولون إنه لمجنون وما هو إلا دكر للعالمين صرق